وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام اليوم إن شاء الله ندخل ونكمل في الكلام على القاعدة الفقهية التي انتهينا منها الأسبوع الماضي أو السبت الماضي على وهي المشقة تجلب التيسير. أسأل أم أسرد وبعد ذلك أسأل أسأل لا نقلنا المشقة تجلب التيسير ثبتت بالكتاب وبالسنة وايضا بالنظر وبينا ذلك وبينا صور منها وايضا بينا انواع الترخيص كانت سته انواع او سبعه انواع اليوم ان شاء الله نبين فقط اقسام المشقه بايجاز غير مخل وندخل على فرع من فروع هذه القائدة العظيمه المشقه تجلب التيسير ايش قلت تعدد الزوجات من صورها يعني ما ذكرتهاش نعم المشقه تجلب التيسير تعدد الزوجات من صورها تعدد الزوجات الاخ يعني رافع راية التعدد سيقتل هو الآخر نعم حقا تطبيق هذه القاعدة في مسألة التعدد لأن ممكن الرجل الله ريالعلى حباه فحولة قوية جدا وتراه لا يكتفي بمرأة واحدة فهنا يشق عليه أن ينظر للحرام ويشق عليه أن يفعل الحرام لأنه مكلف مأمور من قبل ربه للفعلات يخشى من قوله وسلم كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة إن العين لتزني وزناها البصر واللسان واليد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابي هريرة في الصحيحين فهو يشق عليه هذا الامر نقول له تأتي القاعدة تناديك من بعيد المشقة دائما تجلب التيسير ان شق عليك يعني امرأتك ان كانت حامل او ان كانت نفساء فشق عليك وهذه كنا سنبينها في مسألة فشق عليك هذا الامر وانت تريد وعندك صحولة وتريد النكاح فلك ان تنكح امرأة ثانية وثالثة ورابعة وهذه فيها دلالة كبيرة جدا على تطبيق هذه القاعدة المشقة تجري بالتيسية يشق عليه يقول يشق عليه ان تكون في بيت امرأة واحدة لا استطيع وهذه وردت في كثير من المحدثين يعني بعض المحدثين لما ذكره الذهبي بيترجم له انا اذكر بالضبط القصة يعني كان محدثا فحلا وكان لا يسترجع لحديث عندما يسأل عن حديث يأتي به وبطرقه وبكل شيء كان ثبتا علما في الحفظ وكان كثير الزواج كان يتزوج المرأة فما تبقى معه أسبوع لأنه كان كثير الجماع فطلقت منه امرأة قالت ما يحتمله أحد ما يحتمله بشر فكان كل أسبوع يطلق امراه فالذهبي بعد ما سرد عليه وقال وكان فحلا ثقة ثبت قال وكان لا يرقى له ذكر يعني كان رجل قوي الفحوله جدا يتزوج كثيرا فما كانت تحتمله امرأة مثل هذا الرجل نقول له المشقه التي يعني تكون عليك من التضييق في امرأة واحدة ان الشرع جاءك فوسع عليك الامر والمشقه تجلب التيسير فتزوج واحدة وتزوج الثانية والثالثة والرابعة قال لا هذه عندي مشقه الاربعه لا تكفل قلنا له عليك ان ترجع بسفينة الفضاء الى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قبله أو عصر من بعده من عصول الخيرية ولك في الإماء لأن علي بن أبي طالب وطئ أربعمائة امرأة هذه تتبين في حولة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأربعة الغرض المقصود نعم هذه صورة من الصور وهي المشقة تجد التيسير فيها تعدد الزوجات تطبيقا لهذه القاعدة العظيمة من صور المشقة نقول المشقة لها أقسام ثلاثة مشقة لا يمكن أن تخلو عن طاعة بحال من الأحوال هذه مشقة معتادة قالوا فيها العلماء هذه مشقة تسمى مشقة معتادة لأن الله جل في علاه كلف المكلف بأوامره ليتعبد بها لله جل في علاه هذه الأوامر لا تخلو من مشقة بحل من الأحوال اسمها تكليفات التكليف فيه نوع من الكلفة نوع من المشقة هذه المشقة لصاحب العباده العبادة كقيام كالهزال الذي يحدث في الصيام كبعض الصداع الخفيف الذي يأتي للأمر وهو صائم مثلا كحب المال وأن تخرج الزكاة كل هذه المشقة مشقة معتادة وهذه وجب على الإنسان أن يحتملها وهذه لا يمكن فيها أن تطبق هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير وأما النوع الثاني من المشقة مشقة تحتمل لكنها أعظم من المشقة الأولى هذه التي تنادي عليك القاعدة وتقول هنا هذه المشقة لك أن تترخص فيها أو المشقة هنا تجلب التيسير كالمرض وكالسفر كما بينا قبل ذلك أو كالإكراه فهذه مشقة متوسطة ممكن أن تحتمل وممكن أن يترخص المرض ففيها رخصة وفيها عزيمة كالسفر كالصيام في السفر فإن الصيام في السفر لمن أراد العزيمة لمن أراد أن يأخذ الأجر مضاعفا عليه أن يصوم في السفر وهذه طبعا مستقاة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أرضها قال لها أجرك على قدر نصبك ونفقتك على قدر النصبك يعني ايش على قدر المشقة ورزائك العلماء يقولون الأجل مضاعفة الأج على قدر المشقة مضاعفة الأج على قدر المشقة فهنا فيها ترخيص وفيها عزيمة فله ان أن يأخذ بالعزيمة ويكون أجله مضاعف كما يكون أجله مضاعفا لقول النهو السلام أجلك على قدر نصبك ونفقاتك. وإما أن يترخص ولا شيء عليه كما قال الله تعالى فعدتهم من أيام أخر وكقصر الصلاة في السفر وأما المشقة أو النوع الثالث من المشقة مشقة أعظم من المشقة الأولى مشقة لا تحتمل مشقة لا تحتمل هذه المشقة كالجوع القاتل ولم يجد المرء طعاما إلا الميت فهذا لا ترخيص له لا مسواب بين رخصة ولا عزيمة ولا نظر لرخصة ولا عزيمة بل هذا فيه العزيمة يجب عليه في هذه المشقة أن يستجلب تيسيره يجب وإلا سيأثم عند ربي جل في علاه ويحاكم عند ربي بانه قد قتل نفسه يعني لو كان في صحراء او وقفت اللقمة غصة في حلقه ولا يستطيع دفعها إلا بالخمر وما يوجد ماء بحل من الأحوال قال لا لا والله أنا أخذ بالعزيمة ولا أدفع الغصة بالخمر نقول له لو مت مت على معصية وأنت قاتل نفسك عند ربك في علاه بل يجب عليك هنا أن تأخذ بالرخصة وأن تدفع الغصة بالخمر يأخذ بالرخصة لكن عندنا تكون عزيمة أنه يأخذ بالرخص هذا الجمع بينهم عزيمة أنه عليه أن يأخذ بالرخص فواجب عليه أن يأخذ بالرخص وواجب عليه أن يدفع الغصة وواجب عليه أن يأكل من الميت هذه آخر الكلام على قاعدة المشقة تجلب التيسير من فروع هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا وهي قول الشافعي أخذوها العلماء من قول الشافعي إذا دق الأمر تسع وعكسه أيضا داق إذا تسع دق إذا دق الأمر التسع يعني إذا وقع الحرج على المكلف في تطبيق الشر فيتسع الأمر له ويترخص ليرفع عنه الحرب أما إذا رجع حاله كحال الميسور يعني ما أعصر يرجع الأمر كما كان عمده دليل هذا القول إذا دق الأمر اتسع قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تفسروا من الصلاة ان خفتم أن يفتلكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبين إلى آخر الآيات قال فيها الله جل في قال جناح من كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم ثم قال الله تعالى فإذا اتمأننتم فأقيموا الصلاة هذه عجز أو صدر الآية يبين القول الأول إذا دق الأم اتسع وعجز الآية تبين لنا القول الثاني إذا اتسع دار ممكن أحد يفسر لي هذا كلام أول الآية يأتينا دليل على أول القائدة وآخر الآيات التي ذكرتها الآن قول الله تعالى فإذا اطمننتم فاقيموا الصلاة إن الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا آخر الآية أيضا دليل على آخر القول إذا ضاق الأمر التسع وإذا التسع ضاق كيف ذلك إن لم تفهموا القاعدة لن تطبقوا تطبيقا صحيح فهمتم القاعدة يعني إذا كان المكلف في تطبيق الشر في حرج وضيق عليه فنقول له سيتسع عليك الأمر وستترخص ولا عزب عليك ولا ملامه وإذا اتسع عليك الأمر وزال ما خفنا عليك من المشاقة فيه أو زال الحرج ارجع كما كنت أدراج ده معنى القاعدة وقلنا دليل القاعدة صدر الآية وعجز الآية صدر الآية قول الله تعالى وإذا اضربتم في الأرض فليس عليكم دون أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم وليد نكفر إن الكفرين كانوا لكم مع الممين وعجز الآية إلى آخر القول عجز الآية ماذا قال الله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين موقوتا بشمهندس حالة الضيق أحسنت وهي أحسنت الخوف من المشركين لما ضاق عليهم الأمر خافوا أن يقتلوهم أن يذبحوهم أن يعنلوا فيهم القتل فضاق عليهم الأمر اتسع اتسع اتسعا كبيرا أولا ليس عليكم جنحا تقصروا من الصلاة تفسير القاعدة تفسير القاعدة يا إخوة نعم أشهد الأول كما قال بشمهندس مهندس إذا ضاق ضاق عليهم بالخوف فالتوسيع عليهم التيسير كان بإيش بقصر الصلاة في تيسير تاني ما زلت في صدر الآية أنا الآن الضيق عليهم الخوف سيقتلونهم وهم في سفر فقال العلماء المشقة تجلب التيسير الضيق من الخوف سيتسع يتسع بإيش قصر الصلاة ومعكم سفر قصر الصلاة أيضا في تيسير آخر عندك أنا أعرف يا قلت لا تعودي استغافني هم طبعا الإجابة من جوة إجابة سديدة لكن دون الإجابة التي هنا إنصافهم لا في شيء ثاني ها أحسن تغيير هيئة الصلاة لا فضة فوق تيسير ثاني تغيير صورة الصلاة إنه أصلا يقف ممكن أن يصلي يصلي أحد بعض الصبوب تصلي أولا والصبوب الأخرى هي التي تحميم طبعا على أشكال صلاة الخوف المعروفة وممكن أيضا في اوج الخوف وهو المقاتلة بالمسايفة أن يصلي إيشه ها راجلا او راكبا وهو على فرسه يصلي فهذه ايضا من باب التيسير اذا ضاق عليكم الامر واشتد الضيخ فان التيسير سات من اوسع ابوابه وانتم تقاتلون تصلون يصلي وهو يعني حال المسايفة كما قال العلماء او قال ابن عمر مستقبلي قبلة وغير مستقبليها قائدين قائمين نائمين مقاتلين يصلون حسب حالهم هذا من باب التيسير ده صدر الاية عجز الاية في الشطر الثاني للقائدة اذا التسع ضاق لا يا والدي احنا بس احنا نتبرق بوجودك لا لا. لا, لا لا لا نجزاك الله لا نستطيع ان نسألك فتجيبنا لا لا لا لا لا لا ان شاء الله ردها يكون صحيح لكن لا لا احنا بس كفى يعني اننا في بركة في وجود حضرتك معنا في المجلس نعم نعم انت عندكم لما ضاق عليكم قلنا غيروا شكل الصلاة لكن اذا اطمأننتم ورجعتم الى المدينة وزال الخطر وزال الضيق ارجعوا ادرجكم كما كنتم صلوا قائمين ولا تصلوا قاعدين ولا ماشين ولا بأي هيئة إلا أن تصلوا قانتين لله جل في أولاه وأيضا تصلوا في الوقت ولا تجمعه لأن أيضا ضمن سور التيسير ولا تجمعه إذن هذه الآية واضحة جدا دلالة على قول الشفعي إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق أيضا يستدل به قول سلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعده يبقى إذن إذا ضاق عليك الأمر قائما فجاءك التيسير وقال صلي قاعدا وإذا داق عليك أيضا الصلاق عوذا صلوا أنتم مضجعين على جمع صل قائمة فإذا لم تستطع فقاعدا فإذا لم تستطع فعلى جمع من صور هذه القاعدة التي فرع عن قاعدة الأم من صور هذه القاعدة المدين المدين الذي عليه دين كبل بدين وحل الأجل وجاء صاحب الدين فطلب ماله فقال له الرجل إني في ضائقة ضاق الأمر علي فقال ماذا أفعل لابد أن احبسك يحبس من اجل المال لا بد ان تاتيني بالمال لا بد ان تفعل كذا لا بد لا بد لا بد قال انت رجل مسلم وفيك التقوى والورع فعلينا ان نتحاكم اذا تنازعنا إلى اجيبوا الى الى الشر طب ايش الايه اللي تدل على ذلك لا بالنص اذا تنازعتم وإذا تنازعتم بشيء شيء الله ذلك خير واحسن التأويل أيضا لا لا وما اختلفتم فيه فحكموا لله فرجع الرجل أدراجه وقال لنعم ما قلت نتحاكم للشرع فرجعوا إلى الفقهاء المقاعدين الذين يؤصلون ويفرعون ويستنبتون الأحكام من الأدلة قال القائل أتكلم أنا فقال صاحب الدين لا أنا أتكلم فاحترم وقال تقدم أنت وتكلم فقال الفقيه لا اجعل المدين هو الذي يتكلم فقال المدين إني والله قد استقرضت منه وكنت أحتاج إلى المال وداق علي الأمر ضيقا لا يعلمه إلا الله حل الاجل وما معي من مال وما معي من قوت يومي حتى اكفي اهلي فماذا افعل قال صاحب الدين اتكلم انا اعطيت المال وكان الامر بيني وبينه على الشرط وكتبنا العقد كتبنا الدين بينه وبينه والمسلمون عند شروطهم فلا بد عليه ايمانا واحتسابا ان يوفي بشرطه فتنازع الاخوان الاول قال عندي الدليل على ما انا فيه من ضائقه قال الله تعالى وان كانت واسره فنظرت عما يصارع والثاني يقول المسلمون عند شروطهم فقال الفقيه المقاعد عليك أن تحبسه حتى تأخذ ماله فتوافقونه أن تخالفونه. مسألة حبس المفلس قال الفقيه المقاعد عليك أن تحبسه لأن المسلمين عند شروطهم وقد اشترط أن يوفي لك لأنك في حاجة أيضا لو لم تكن في حاجة لما طلبت المال فعليك أن تحبسه ليبيعه بيته او يبيع الشقة التي يجلس فيها حتى يسد دينه هذا من الفقيه المقاعد توافقونه ايمن ما عندك تخالف الفقيه المقاعد تكون فقيها اصوليا مقاعدا انت تزداد درجة عليه يتنا بما عندك طيب والمسلمون عنده شروطهم احسنت لا فضة فوك ايمن نعم لا فضة فوك نعم الصحيح الواجح في ذلك يأتي الاصول المقاعد الفقيه ويقول نعم تجازب الطرفان وعندنا الأدلة والقواعد ونطبق القواعد قال اولا المسلمون عند شروطهم هذا عام مخصوص بقول الله تعالى إن كانت عسرة فناظرة وهذا واجب والله جل وعلا الدليل مرتاقف أو قال وأن تصدقوا خير لكم يعني يجب عليكم النظرة ويستحب لكم إيش التصدق هذه فيها دلالة على, إيه على تدرج المسألة وجوبا النظرة إلى ميسرة إن لم تكن فيستحب لك ان إيش التصدق ثم قال وقول المسلم لي الواجد ظلم ظلم أو مطل الغني ظلم يحل عقوبته فإن لم يكن غنيا فالحكم مخالف لأنه مفهوم مخالفة إن لم يكن غنيا فليس بظالم فليس لك عليه سبيل ثم يقول ونطبق القائد هنا داق الأمر على الرجل ما معه من مال وضيق صاحب الدين عليه فنقول أبشر بخير أنت طلامة ما استكت بالشر فإن التسير سيأتيك لأن المشقة تجلب التسير أو إذا داق الأمر يتس عليك الأم وصاحب الدين ضيق عليك فإن الشرع فتح لك باب التيسير وقلنا لك فرما لم تملك المال فإن التيسير يناديك فنظرة إلى مايصرف أيضا من ذلك إذا داق الأم الشهادة على الولادة وغيرها إذا ضاق على الرجال فلا بد أن نحيل الأمر على النساء ولذلك عما قالوا نحن نقبل شهادة النساء في ما لا يطلع عليه إلا النساء ونحن نقول شهادة النساء منفردات لا تقبل ولا تقبل الأصل فيها لا حول ولا قوة إلا بالله طب أنا قلت لك أجب هات الدليل طيب ماشي تفضل بس تشهدوا شهيدين كده كذا تبى ما جبتش الدليل خالص. ولا بد أن تضرب على أم رأس هل يصح أن تقول الآية بالمعنى خلاص هي هي الآية أحسن بس آخر آخر فاضل لا الأول فاستشهدوا شهديني من رجالكم فالاصل ان أن الشهادة تكون لإيش؟ لا للنساء هذه دلاله وطبعا هذا المسرح لكم الآن لأن القوام للرجال فاستشهدوا شهديني من رجالكم فإن لم يكون ده اسمه شر يعني أصالة لا تدخل النساء في الشهادات فإن لم يكون رجلين فالفرع يأتي يبا الأصل هو الرجل والفرع هي فرجل وامرأتان أن تضلح لما ودي الآية اللي استدل بها النساء على أن الأصل لا تقبل شهادة النساء منفردات لكن هنا نقول ضاق الأمر علينا من يدخل الحمامات من ينظر للمراه عندما تلد من يقول أن هذه أختها من رضاعة أو ليست أختها من رضاعة كيف نقبل شهادة رجل في مسألة الولادة والولادة لا تكون فيها إلا النساء فقلنا هذا ضاق على المسلمين إذا أردنا شهادة امرأة مثلا في هذه المسائل المسائل الخاصة جدا للنساء فنقول الرجال يعز علينا أن نأخذ شهادات الرجال لأنهم لا يرون ذلك فضاق الأمر علينا فلما ضاق اتسع فقلنا وإن كان الأصل عدم قبول شهادة النساء فإن ها نقبل هنا شهادة النساء لأن إذا ضاق الامر ايش؟ اتسع وإذا اتسع فإذا اتسع مسألة البيوع أو مسألة القطر أو مسألة الزنا نقول لابد من ايش؟ من الرجال لأن الرجال في هذه المجالات يتواجدون فنقبل شهادة الرجال ولا نقبل شهادة النساء أيضا من هذه المسائل التي فيها إذا ضاق الأمر اتسع الرجل الذي يجامع امراته ويحب امراته ويشتعيها وما دخل عليها مرة إلا وألانت معه الكلام فجربته فجربها أو قربته فقربها فجاء في مرة كانت حائضة فهي الهبته نظر في جمالها أو في حسن صفاتها أو أخلاقها فأرادها فقالت اتق الله فإني اليوم لست لك قال لما قالت في منعة من أمري قال الله تعالى ويسالونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط فقام يبكي مكاء الأطفال قال ضاق علي الأمر فإني أريد المرأة الآن قلنا له الشرع الآن سيبيح لك أمورا إذا ضاق عليك الأمر ها إذا ضاق اتسع من أكثر ابوابه كيف ذلك ضاق عليه لا يستطيع ابدا أن يجامع امراته ضاق عليه الأمر فبكى قلنا لا لا تبكي فإن الامر سيتسع لما ضاق لانه ينادي ويصرخ ويقول ايها المقاعدون قلتم إذا ضاق الأمر اتسع ماذا سيحدث حترفعون الحيض لا تستطيعون ماذا ستفعلون حتبوحون النكاح او الجماع في الحيض لن تستطيعوا ذلك لان السلم لم يفعل هذا قلنا لا سنيسر عليك من باب آخر ما هو الباب يضع الإزار نعم تستتر بالإزار ويباشرها عندك دليل في ذلك فعل الرسول هذا دليل سنة فعلية نحن نجد سنة صابر صابق هو أصلا قال واتق الحيدة والدبر قال اتق الحيدة والدبر يعني لك كل شيء إلا الحيدة والدبر هناك حديث صريح جدا يا أنا ما أدري آت أيها نعم قول الله عليه وسلم كل شيء وكل نص في العموم اصنعوا كل شيء يبقى اذا حتى المجامعه لا فاستثنى قال اصنعوا كل شيء الا استثناء الا الجماع اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع قلنا اذا ضاق عليك الامر التاسع وهذه اخر الصور في هذا الفرع فرع اخر لهذه القاعدة الجليله العظيمه لان كثير من المسائل الاميه تنزل تحت هذه القاعده قاعدة الضرورات ويبيح المحظورات قاعده المشقه تجلب التيسير قاعده اذا ضاق الامر التاسع ايضا من فروع هذه القاعده قاعده لا واجب مع عذر ولا حرم مع الضرورة لا واجب مع عوض ولا حرم مع الضرورة لا واجب مع عوض ولا حرم مع الضرورة أدلة القاعدة العظيمة التي بيناها المشقة تجلب بالتأسير أو دوت بها المحظورات وأصل دليل هذه القاعدة هو قول النساء قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى معنى القاعدة أن الواجب على المكلف أن يأتي بالعبادة على صورتها التي أمر الله بها فإن ضاق عليه أو لم يستطع أو أنه جاءه العذر جاءه العذر فإن هذا الواجب يسقط ودليل ذلك قوله السلام صدق قائما فالواجب في الصلاة أن تأتي بركن القيام فإن جاء أو عنا العذر أو نجم العذر فما استطعت أن تأتي بالصلاة قائما فلك أن تقول القاعدة لا واجب معه العزر. يبقى واجب القيام قد سقط بوجود العذر وعدم استطاعة القيام وهذا صريح قوله السلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب من أهم الصور لهذه المسألة انا أتيت بهذه القاعدة أيضا تحت القاعدة الكلية لأن لها مسألة مهمة جدا, وصورة مهمة جدا وهي صلاة المرء منفردا خلف الصف صلاة المرء منفردا خلف الصف هذه المسألة القاعدة هذه تطبق عليها لا واجب ما أعوذ أولا مسألة صلاة المنفرد خلف الصف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف اختلف العلماء في ذلك اختلافا عظيما الجماهير يرون أن الصلاة خلف الصف على الكراهة وليست على التحرين والشافعي يستدل على الكراهة بصرف النهي من التحرين للكراهة يستدل على ذلك بحديث أنس أنه دخل سلم لما فرش له الحصير الذي سود وبله بالماء صلى الله عليه وسلم بهم فأنس صف خلفه وصف معه الغلام والمرأة خلفهم منفردة قال لو كان المسألة على التحريم لصفت المرأة بجانب الرجال قال هذه دلالة على الصف خلفه أو الصلاة خلف الصف وأيضا استدلوا بحديث أبي بكر أنه دخل المسجد فكبر وهنا حين تكبيره كان منفردا خلف الصف فكبر ثم مشى إلى الصف قالوا أيضا ونفرده لم ينهه عن ذلك فقال هذه دلاله على أن الصلاة المنفرد خلف الصف على الكراهه وليس على التحريم والظاهر الصحيح كما الراجح عند الحنابله ان النهي هنا للتحريم يحرم صلاه المنفرد خلف الصف وعند ابن حزم وهذا قول البعض ان الصلاه تبطل وهذا الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه خروجا عن المذهل الصحيح الراجح ان من صلى خلف الصف منفردا صلاته تبطل لكن لنا تفصيل في هذه المسألة لأن المصلي خلف الصف منفردا له أحوال الحال الأولى أن يجد فرجه لكن رجل له يعني نظر معين للناس يعني ينظر للفقراء أو ينظر لمن له رائحه مثلا أتعبته فيترك الصف ويذهب خلف الصف وجد الفرجه فلم يسد الفرجه فقال لا لا أصلي وحدي افضل فصلى خلف الصف منفردا الحالة الثانية رجل مريض إذا صلى في الصف ازداد جرحه أو ازداد مرضه أو ازداد تعبه فصلى خلف الصف من أجل المرض هذه حالة الثانية الحاله الثالثة رجل لم يألو تخصيره ذهب فنقب وبحث في الصفوف ونظر فلم يجد ثمه فرجة فصلى خلف الصف يبا هذه أحوال ثلاثة على الرارح سنتكلم على الراجح لا على الخلاف نحن رجحنا ان الصلاة خلف الصف منفردا تكون أجيب بقى تكون عراما على التحريم والصلاة تكون باطلة سنتكلم عن هذه الحالات بالراجح فقط أما الحال الأولى فالرجل الذي صلى خلف الصف منفردا وجد الفرجة ولعلة من العلم لم يدخل في الفرجة فهذا وجب عليه اعاده الصلاة صلاته باطلة قال يا إخوة اتقوا الله كيف تكون صلاتي باطلة وقد أذيت بالأركان والشروط قلنا نهى نسلم ومطلق نهي يقتدي الفساد مطلق نهي يقتدي الفساد قال اتقوا الله أما درستم معنا القاعدة التي تقول لا واجب مع عز قلنا له أنت لا استعيش معذورا لأن الفرجة أمامك ونسلم أمر وقال صد الفرج فمن سد الفرجة رفع الله بها درجة وحط عنه غطيئة وبنى له بها قصرا أو بيتا في الجنة يبا لا واجب مع العز لا تطبق هنا وصلاته باطلة الحال الثانية رجل مريض لا يستطيع أن يكون بقرب أحد ورجل آخر نظر في الصفوف فلم يجد فرجة فصلى منفردين صلى الاول منفرد في صلاة في الظهر والثاني في صلاة العصر كانت صورة اخرى صلى ايضا منفرد فهنا اجتذبه الاقوال قال بعضهم صلاتك على الكراهة صلاتك صحيحة لكنها ناقصة قلنا هذا مرجوح والراجح صلاتك صلاتك باطلة الراجح الصحيح صلاتك باطلة لماذا؟ قالوا لانك صليت منفردا خلف الصف فقال لا انتم لستم بفقاه انتم مقلدة تقلدون الاقوال فقط لما سمعت من الحنبلة قالوا مطلق النهي يقتضي الفساد وانا صليت نعم وارتكبت النهي انسلم نهى ان اصلي منفردا فصليت منفردا قلتم الصلاة باطله لكني اذهب الى المدققين العالمين بالقواعد الاصوليين يقولون لي فصل الخطف في هذه المسألة فقال الاصولي المقاعد صليت خلف الصف هل وجدت فرجه قال لا فسأل سؤالا ثاني قال هل استطعت وان هذه على الاخوة ما يفعلونهم فالاخ لابد ان ينتبه هل استطعت ان تدور خلف الصفوف فتصلي بجانب الامام قال نعم استطعت قال اذا الوصولي صلاتك باطلة قال لما الصفوف ما فيها فرجة قلنا لا عندك مكانا ممكن ان تصلي فيه مقترنا مع الامام تذهب الى الامام فتصلي معه فلما تقاعدت عن هذا المخرج فصلاتك باطلة مفهوم مش فاهمين السؤال كيف الآن الصفوف اكتملت وهناك فرجة لا يستطيع أحد أن يقف فيها لكن ممكن أن يمر بجنبه فيذهب إلى الإمام فلما سالناه قلنا له وجدت فتحة لا تستطيع أن تقف فيها لكن تمر منها وتصل تصلي بجانب الإمام قال نعم كنت أستطيع أن أفعل ذلك قال لما لم تفعل فإن صلاتك باطله لأنك تعلم أن الصلاة منفردا خلف الصف لا تصح فالنهي هنا نهي تحريم فكان لك أن تذهب إلى الإمام وتصلي بجانب الإمام فصلاتك باطلة الحالة الثالثة فالحالة الثالثة قال لم أجد فرجة ولم أجد فتحه ولم أجد مكانا بحل من الأحوال فصليت منفردا خلف الصف فقال المقاعد كان لك أن تجذب رجلا وتصلي به فلا تكون منفردا والدليل على ذلك حديث النبي إذا دخل فما وجد فرجة في الصف عليه أن يجزبه رجلا فيصل به حتى لا يقع في النهي فصلاتك هنا صحيح فقام المؤصل الفقيه الأصولي المحدث ان الفقيه ممكن يترك الحديث المحدث فقال له قف قعدت تقايدا صحيحا وأصلت تأصيلا بديعا لكنك لما ضعفت في الحديث ضعفت في إيش في الفتوى إن هذا الحديث الذي استدلت به لو صح لقلنا بقولك لكن هذا الحديث حديث ضعيف والحجة في إيش؟ في الصحيح. فيبقى لنا النظر لم نجد فرجة ولم نجد فتحا نذهب بها للإمام فصلاتك صحيحة. فقال له الحمد لله على صحة صلاتي لكن أسألك ما وجه صحة صلاتي؟ مع أن مطلق نهي يخضي الفساد. قال وجه صحة صلاتك من الأثر ومن النظر. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى واتقوا الله. ما وقد ابتقيت انت الله ما استطعت والقاعدة عند العلماء أكمله لا واجب مع العذر واجب عليك أن تقف في الفوجة وستسدها فالعذر جاءك من بعيد فما استطعت أن تفعل ذلك وصليت منفردا خلف الصف بعذر فالعذر هنا منع من التحريم أو منع من الإفر ومنع من بطلان الصلاة تصح الصلاة الصورة الثانية الصورة الثانية لهذه المسألة رجل يصلي مع إمامه ثم قال هذا الإمام لما يقف أمامنا والله لأقفن أمامها فمشي مرة في الصلاة ثم بعد الركع الأولى مشي مرة ثانية لأنه يرى أن المشي ثلاث خطوات لا تبطل صلاته حتى نظر إلى الإمام قال والذي نفسي بدل تقدمنا صلاته وكان جانبه حبيبه وصديقه وخليل الذي لا يفرق ابدا قال سأفعل ما يفعل إن ذهب وتقدم سأتقدم فتقدم على الإمام وتقدم الآخر معه فما كان منفردين كان مزدوجين الاثنين فصليا أمام الإمام فما حكم صلاتهما فما حكم صلاتهما صليا أمام الإمام وهذا يحدث كثيرا في النساء تدخل امرأة مجوده وكانت حافظة لكن اقمنا الصلاة المرأة أقل حفظة وطبعا المرأة لابد يكون في عشرة أمطار بين الإمام من النساء وبين الصفوف الأولى من النساء فوقفت في مكانها خطأ خطأ ما أين مكان المرأة؟ في نفس الصف فقالت الحمد لله ان هو في نفس الصف فجاءت المراه التي تكيد للمراه الاخرى فتقدمت عليها وقالت ابدا لا اكون تابعه لمسته هذه المراه انا احفظ منها واجود منها واحسن منها وأسد منها قولا لا يمكن أن تتقدمني فتقدمت المراه عليها وطبعا يحدث هذا في النساء الشلل في النساء اكثر من الشلل في الرجال فتقدمت التي تنازع صاحبتها واختها فتقدمت معها فتقدمنا على الامام في الصلاه فما حكم الصلاه فبدأ أبا أيوب صلاه باطله أي الدليل وين وجه الدلالة من الدليل أيها نعم هذا الصحيح يا اخوه الدلالة على البطران أنت تاتي تقول قال للسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا الادله صحيحة جدا شطر الدليل اتيتم به صحيح جدا إنما جعل الإمام يؤتم به والسنة الفعلية تقرر أن يصرف الصبوط خلفه فإذا هذا العمل هو الشر فمن خالف الشر يأتي الى حديث إن سلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل وهنا مطلق أنه يقتضي الفساد فتفسد الصلاة بذلك إذن الصلاة باطلة يأتي المرء فيقول نعم الصلاة باطله لكن لها أحوال دخل الرجل المسجد فوجده يضج بالناس وما في مكان يصلي فيه يذهب إلى الأعلى ما يجد إلى اسفل ما يجد إلى الجنب ما يجد يسارا يمينا خلفا أماما ما يجد ثم خرج خارج المسجد فوجد فتحة أمام الإمام فقال يراجع نفسه أصلي أم لا أصلي؟ فقلنا له بالتقعيد الصحيح صلي أمام الإمام لأنه لا واجب مع العذر لأنك بحثت بحثا حثيثا لترى مكانا خلف الإمام فلم تجد إلا أمام الإمام فإذن لا واجب مع العذر وصراطك تكون صحيحة والمشقة تجلب التيسير هذا آخر صور الكلام على هذه القاعدة الجليلة إذا ضاق الأمر التسع وأيضا قاعدة لا واجب مع عذر ولا حرمه معذره أقول قولي هذا واستغفر الله لي